جهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتسمع سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهوام